اربع ابناء القيّة وانا يشعر ما اربع ابناء القيّة وانا اشلونك تروح حيوتك تتركني اشلونك تروح حيوتك تتركني انت رحمها للكرجي إي تكربا ايه ارضعنا انت اشوفك Maşallah, hele hele Inşallah, fayy fayy fayy fayy هلا هلا اين عديتك ريح يابنيني افراقك تريعه مثل امك <سؤال> كانت تحبني ويا شفتك تحبني تك اقرب احى انت It's your hand in the south of the world. ربعنا اربع حدا يا هرب بعد بعد اربع حب يا هرب يا ليل اي قاعد يا حسين حكي لي هاجي هاجي حلبي مين اسمي فقعد حلبي فقعد يا حسين حكي لي انا توجد ما لا من انا شتا امل لو تبريك لأرضى أبنى أن تصحيك عشاء الله عشاء <تصفيق> الله عشاء الله عشاء الله عشاء الله إي لو ترجع يا أبو النخوة أعجع <أوجيه> أعجع <أوجيه> نشمي <أني> إي لو ترجع يا أبو النخوة والله باعني على ايه هي الحاله قلبي بوصفك الا هي الحاله قلبي بوصفك تيجي لي توزن شدني بعط نفك ايه وتغمض K Calvin. yeah yeah, yeah. Oh, hey ten Empus drop Nu cami, he ten Ve li hala hala hala ya hayal qalb mabos feik engel تینا بس لوشه اربع